والفجر وعلى يال ناس ريو هل في ذلك قسم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادًا التي لم يُقلق مثلها في البلاد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وثمود الذين جاءوا الصخص وفرعون بالأوتاد الذين ضغوا بالعلاد فأكثروا صَوْطًا عَظِيمًا إِنَّ رَبَّكَ لَذُو